الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خيدينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمتنا كأنت العليم الحكيم آمين. نكمل الآن إن شاء الله ريان بعض المسائل ريان بعض المسائل التي تدل على, ما تدل على ما يجب أن ننتيه عن الله سبحانه وتعالى وهذا في باب التنبيهات يعني في ذلك تنبيه الله سبحانه وتعالى عما عم لا يريك به جل شانه ولكن سابقا أن التنبيه تنبيه الله سبحانه وتعالى قسم منه إجمالي وقسم فطيري أو مرتبتان في نوعان أو مرتبتان من التنبيه المرتبة الأولى الإجمالية لأن نقول أن كل نقط أو كل سمة نقطة فإن الله سبحانه وتعالى يتنزه عنها إيش يعني يتنزه؟ يعني يستخيل أن يتصف بها فهو مبتعد عنها علي عنها لا يليق لا يليق أن يتصف بها هذا من حيث الإجمال كل ما كان من ستاب المقص فهو مستحيل جلش أنه أن يتصف بها وأما تفطيلا فلأن نعرفه بعض الأمور تفصيلاً بزهة تفصيلية من ناحية تفصيلية نعرفها ونعرف أنها منفية عن الله سبحانه وتعالى وذكرنا بعض الأمور في مسرط مثل الحد والحيد وغير ذلك. وذكر وتكلمنا في الدرس الماضي على أن بعض الناس يمكن أن يقولوا إذا كان الله سبحانه وتعالى ليس في مكان يعني بمعنى انه ليس على مكان ولا تحوزه امره وليس له حد وليس في جهد إلى راس الاداره فكيف يمكن أن نؤمن بالله تعالى ولا كان من ما, الجواب؟ ما الجواب على هذا الطول عن نعم كل يعني نحن ليس مطلوبا منا أصلا أن نعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولا أن نعرف حقيقة ذات الله جل شعرهم. ثم لا يقال إن إيمانا متوقف على معرفة الحقيقة ليس بها المتوقف على معرفة الحقيقة لا حقيقة الذات ولا حقيقة التثاب فإذا قال قال إننا يستحيل أن نؤمن إلا إذا عرفنا حقيقة الله سبحانه وتعالى أو حقيقة صفاته جل شأنه فالجواب أنه لا يتوقف الإيمان لا يتوقف الإيمان على معرفة الحقيقة لأن المقصول من الإيمان هو التصديق، والتصديق لا يتوقف على معرفة الحقيقة والكنة فإذا لا يقال أن إيماننا موقوف على معرفة الكيد أو معرفة الحقيقة لأن الكيف هو من الصفات الحقيقية فإذا نحن نقول أولا لا كيف لله سبحانه وتعالى إيش يعني لا كيف؟ بمعنى أنه لا يوجد هناك وضع بالنسبة لذات الله في, في شيء بالنسبة لشيء لأ آخر لأن كل متكيف فهو محدود ومركب فإذا أصل الكيف التي هي أصلا هذه الصفة في الكيف هي عبارة عن صفة مأخوذة من ملاحظتنا للأمور الخارجية كيفيات خارجية يعني كيفيات خارجية؟ كيفيات بمعنى وضع شيء بالنسبة لشيء حجم شيء شكل شيء هذه كلها الكيفيات التي نتكلم عليها فهذه الكيفيات يستحيل ان تثبت لله جل شأنه يستحيل ان تثبت لله جل شأنه ثانيا يعني زيادة على ذلك زيادة على ان نقول ان الكيف اصلا منفي عن الله نقول ايضا إن إيمانا يقولون مثلا إذا لم نملك صورة عن الله سبحانه وتعالى فكيف نؤمن به هؤلاء الذين يقولون يتكلمون بهذا المنطق هم يشترطون لإيمانهم لكي يؤمنوا تصور فاشترطوا الإدراس لكي يسلموا لله سبحانه وتعالى كأنهم يقولون لا نؤمن بها إلا إذا رأيناك جهرة شوف يعني هو هو من نفس الباب من نفس الجنس ليس لأنهم يقولون لا نؤمن إلا إذا عرفنا حقيقة الله سبحانه وتعالى أو عرفنا الصفات تدل على جهات من جهات حقيقة الله شلا شأنه فهم شابه من قال لا من لك حتى نرى الله جهرة هذا من نفس هذا الباب من نفس هذا الباب ولكن أهل السنة ليو من هذا الصنف لأنهم مخالفون لهم بل من من الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب والغيب هو, هو الله سبحانه وتعالى ومعنى الغيب هو الغائب عن الحن والغائب عن الوهم بالتالي يعني إذا غاب عن الحن فهو غائب عن الوهم إذا غاب عن الحن فهو غائب عن الوهم لأن كل ما في الوهم هو مأخوذ أطلاً من الحن يستحيل أن يوجد في ذهنك شيء من الصور والكيثيات إلا أن تكون مأخوذة من محسوسات فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء بمعنى انه ليس كمثل المخلوقات ليس كمثل المخلوقات ولا كمثل ما تشاهده لان اصلا ما يطلك من الادراكات عن طريق الحواس لا يشترك فيه ان يكون مطابقا لما في الخارج اصلا بالضبط حتى, حتى ما يحيط بنا من العوالم ومن الاشياء من قال لك انها حقيقة على ما هي عليه؟ على ما ترى. غاية الأمر إن هناك نسبة إدراية بينك وبينها فقط. يعني من قال لك إنه هذا الأمر في الحقيقة اللون, اللون هذا موجود في الخارج؟ من قال لك؟ من قال لك إنه هنا في شيء اسمه صلاة بمعنى الصلاة. الصلاة عبارة عن أمر نفسي فقط. بدليل إنك لو جئت وأتيت بحديد معينة خلاص هذا إذن الصلاة عبارة عن أمر نفسي. نسبة اعتباري بينك وبين هذا الأمر. التخانة والمقابل الشفاتية المقابل الشخصية، الأمور التي لا تشف عن بعض من مثلًا، هذه عبارة عن أمور نفسيّة أيضًا. كلها عبارة عن أمور نفسيّة، ليست لا توجد هناك صفة حقيقية في الخارج اسمها إنه ليست شفعة موعظة أو إلى لا هي عبارة عن إنه هذا الذي ستقدمه أنبا للرؤية. هل يستطيع أن يخترق هذه المسامات التي داخل المواد أو لا يستطيع؟ هذا هو غاية الأمر. وأما هي في نفسها فلا يوجد هناك صفة حقيقية فيها اسمها إنها شفافة شفافية أو مقابل الشفافية. لو أمكنك استخدام موجات ضوئية أقل في تردداتها من الموجات التي نستخدمها عادة لمكنك أن ترى ما وراء الظلال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرى جميع ما في الكون في الليل وفي النهار. فهُلنا لا؟ لأن رؤية الله سبحانه وتعالى ليست متوقفة على شعاع، رؤية الله سبحانه وتعالى ليست متوقفة على شعاع، وأما من كانت رؤيته متوقفة على شعاع فلا يستطيع أن يحيط بجميع المجالات الأشعة والإدراك، فيكون حد حد بصره، فيكون مجال بصره محدوداً، والله سبحانه وتعالى لا مجال لا يقال إن هناك مجال في محدودية ل لبصريه أو لرؤيته جل فأنه هذا الكلام كله مره سابقاً ولكن أردنا التنبيه الي نعم يعني جمله الحديث عن في ذات شوف هذا المسألة التي العبارة التي ذكرها ابن تيمية في مثل في بعض كتبه مثل التجموريه وغيرها يقول الكلام في الصفات صرا عن الكلام في الذات صحيح الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الداء، ولكننا لا نعلم حقيقة الداء، فالصيلى لا نعلم حقيقة الصفات. ضحكت المسألة. هو يريد أن يطول الكلام في الداء، الكلام عفواً في الصفات فرع عن الكلام في الداء، بما أننا ندرك حقيقة الداء، إذن يجب أن ندرك حقيقة الصفات. نحن نقول نعم. الكلام في الصفات فرع عن حقيقة الداء، عن الكلام في الداء. لا ندرك حقيقة الداء، ونحن لا ندرك حقيقة الصفات. أنا قلت لكم سابقا أن كثيرا من الأمور التي يعتمد عليها ابن تيمية في كتبه هي من ذات القواعد الإضافية النسبية التي ليس لها نصدق محدد كما يعتمد مثلا على مفهوم العلو يقول الله سبحانه وتعالى علي كذا يجب أن يكون صور نقول له ومن قال لك أن العلو يتحقق فقط في جهة القوم أو إن شرطا من شروط تحقق منه وجهة من قال لك ذلك أصلا العلو هو معنى أعام من أن يكون مشروطا بالفوقية فهذا العرارة عن مفهوم إضافي كما قلنا عن المسيحيين أو النصارى يحتجون بمفهوم العظمة زي ما أتكلم الأفقى بالعدة دروس لأنه عظيم فإذن هو تجسد في عينها هذا مفهوم اعتباري لا قيمة له في الحقيقة يعني هل, هل هناك دلالة بين هل هناك تلازم بين العظم وبين كونه متجسدا لا طبعا لا يوجد هناك تلازم مطلقا وهكذا فهذا من جنس الأمور من جنس الاستدلالات التي هي يعني عبارة عن عمايات ويجب أن تكون هي مقصودة للاستدلال مقصودة لأن تكون مدلولا عليها مستدلا عليها وليست في عينها دليلا أفلا محل النزاع هل نحن نعلم حقيقة ذلك؟ لا طبعا لا نعلم حقيقة الذات. هل نعلم حقيقة الصفات؟ قطعا لا نعلم حقيقة الصفات. لأن من ع... من لا يعلم الذات قطعا لا يعلم الصفات. ومن لا يعلم الصفات حقيقة الصفات لا يعلم حقيقة الذات. ما علمه؟ إذا ما الذي نعلمه؟ إذا كلنا نتكلم نحن إذا كلنا نتكلم نحن في علم التوسيف بنسمي علم التوسيف. ما الذي نعلمه؟ إذا, قلنا... إذا كل نقول أننا لا نعلم حقيقة الصفات ولا نعلم حقيقة الذات. يعني ذات الله سبحانه لا ولا صفاته. هل ظنوا فما الذين علموا ما هذا ما هذا العلم الذي تعلموا إذا كان كله مبني على ايش على, على الجهل بحقيقة الذات وحقيقه الصفات ماذا تفيدنا من العلم نعم تفيدنا ان بعض افتال هذه الصفات واحكامها اه فجوا ولازمها واذا الله تعالى بهذه الافكار لا شك ان هذا دليل على الضلال الدهاز الدهاز من دون أن أن يكون مشروط في معرفة درجة الدرس. إذا العلم الذي نحن نتعلمه هذا لا لا, لا يعني ولا نقول لا نسره يعني تحت غطاء ولا نعميه على الناس ولا يعني نكتمه فنظهره للبعض ونظهره للآخرين نظهره للبعض ونكتمه عن الآخرين لا بل قولنا فيه قول واحد لجميع الدرجات العلمية. نقول يستحيل أن نعلم حقيقة الذات ويستحيل أن نعلم حقيقة الصفات أما جواب السؤال أنه ماذا بقي لكم لكي تعلموا غير من يعلمه في علم التوحيد هو أحكام الذات وأحكام الصفات بعض أحكام ثابتة للذات كمثل ثبوت وجودها وثبوت قدمها وثبوت آفريتها وثبوت غناها وغير ذلك هذه أحكام ثابتة للذات وبعض أحكام ثابتة للصفات كعموم تعلقات القدرة وعموم تعلقات الإرادة وعموم تعلقات مثلا العلم وقدم الصفات وغير ذلك هذه إذا غاية ما هو مطمح الناظرين ومطمح الدارسين في علم التوحيد هو غاية مطمحهم هو العلم بالأحكام الثابتة لله سبحانه وتعالى بمعنى العلم بالأحكام الثابتة لذاته ولصفاته، وليس العلم بحقيقة الذات ولا العلم بحقيقته وهذا هو المنطبق والموافق لقولنا الذين يؤمنون بالغيب نحن ممن يؤمنون بالغيب أي إننا مع أننا ندرس في علم التوحيد ونفصل في المسائل إلى فيه إلا أن هذا لا ينافي كون الله سبحانه وتعالى غيباً عنا، لأنه مرتبة الغيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى متحققة في جميع في جميع مراتب العلم اللي هو علم التوحيد. يبقى الله سبحانه وتعالى من حيث ذاته ومن حيث ذاته غيباً عنا. ما يظهر لنا هو بعض الأحكام التابعة لله جل شأنه. <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> نقص لأنه عند علم إذا أراده أسفة الله وصفها فهو محدود عند علمنا الحديثة على الحقيقة يعني هو شوف لا أستطيع أني أقول أنه علمنا بالذات فلزم نقص الذات لأنه في إشكال حقيقة لابد من وجود تلازم بين إثبات العلم بالذات والتلزام ذلك لنقص الذات لأنه نقول نحن الله تعالى يعلم ذاته ولا يعود هذا على ذاته بالنقص أما أنت تعلمه على كمالها بالضبط. فعله أن ذات الله صُنع على كاملها. ليس ناقصاً، ليس فقيرا بل هو الغني، بل هو هذا. هذا فيه نوع علم بالذات، ولكنه علم ب. والله. هل علم كماله الله؟ لا. هل علم مخلوق كماله في الله؟ لا. لا. يعني هي أنا يعني لا أستطيع أن أقول لك الآن وافقت عليها لأنني أنا بحبك وبحترمك لا مش هيك المسألة ولكن لا أرى لازما بين أن يقال إننا نعلم الذات وبين التزام ذلك لنقص الذات. بالغاية الأمر أن نقول نحن لا يمكننا علم بالذات فقط مثل أن علمنا بالذات السجل نقصها لا لأمر آخر لأن لا نملك أدوات العلم ولا أليات العلم بالذات أما لا يوجد هناك لا أرى الآن يعني حقيقة ثلاثة بين إثبات العلم بالذات وبين استلزم ذلك لنقص ذات أنا لا أرى ذلك. هو بمنات... مع ذلك رؤية <تصفيق> إبداع. الزا... نعم نعمل العلم ولكن هذا ليس علم إحاطة أيضا. نعم. فهذا عائد لنقص فاضليا لنقص تحصلزم نقص ذات الله أو محدودية ذات الله. بل علمنا بالله سنة تعالى دليل نقصنا نحن لأن هذا دليل على عدم قبول ذاتنا لكمال ماهية العلم وحقيقة العلم هذا يمكن أن يقال داعت داعت داعت على علماء أهل السنة هذه المسألة ذكرناها أكثر من مرة المحققون من علماء أهل السنة أثبتوا بأذلة أن هذا مستحيل هذا مستحيل ولا في اي شيء على نفس الكلام الحكايه أي شيء من يعني المعاركه الصحيح هذا بيكون يكون فرض أو يكون تعارضنا بالرواده على تفسير معناته صار ايش تحفظ لا هو لا مدفع على نفس الكلام لا لا أرى يعني إلزام ولا لزوم بين هذا وذاك ولكن كما يعني قلت انه المحققون من العلماء كالإمام الرازي والترتغاني والإمام الغزالي وغيرهم أيضا نطوا على انه العلم بحقيقة الله مستحيل ليش أثبتوا ليش لماذا قالوا ذلك لأنهم أثبتوا أن الإنسان بما يمتلك من أدوات معرفية من أدوات علم هذه الأدوات لا تكفي لكي ينكشف لها حقيقة الثلاثة الإلهية حتى في, فل... حتى في الآخر نعم فالنقص راجع يعني عدم إمكانية العلم بحقيقة الله راجع لنقص ذات العقل الإنسان نعم نعم يفهموا يعني قرأت في المجلة يعني يعني هو القول في على مثيلها وعلى جملها الآن في عنده قاعدة القول في بعض في بعض يعني عنده مثل نصفات الآن تجاوز على القاعدة المتحدة أجيب أيضا على القاعدة الثانية بس مش الآن في وقتها أنا في الحقيقة كتبت رد كامل على الرسالة التدمرية كامل من أولها لأثرها ونقصت فيها كل هذه القواعد وأثبت أنها عبارة عن قواعد لا قيمة لها وتطبيقات ابن تيمية لهذه القواعد لا قيمة لها بل يشوبها النقص في كل حيثية. وفي كل مستوياتها وأما قولك بأنه يستدل بقوله أنه في القاعدة الأولى تتعلق بالذات صفف للرد على المعتذلة والجهمية فليسا الخاص بيضاء المعتذلات لأنهم بعض المعتذل يعني بيثل السفات يعني بعضهم ملك الهدود طبق القوض القوض السفات في القوض يعني لا نستطيع عمل في السفات لأن السفات الثات هو غير يعني هو في الحقيقة لا يخصص لا يخصص رده هذا بالمعتزلة والجهمية فقط هو يطلق الجهمية يريد بهم الأشاعر في الحقيقة يعني هيك اللي المقصود من ابن طيمية يعني أنا عارف وأنت عارف واللي كل ذي عرف لا تنطلع على من هو عالم يعني عنده ذراية بكتب ابن طيمية طبعا هو يطلق الكلام وأحيانا ويخصصه أحيانا يفصل أحيانا ويلمح أحيانا لحسب المناتبات ويطلق على كل الأحوال، على كل الأحوال هو يرد يعني على المعتزلة ويرد على التهمية نعم ويرد على الأشاعرة ويرد على جميع الناس كلهم طبعا بحسب أدلة تتراءى له قوية ونحن تتراءى لنا ضعيفاً وان شاء الله يعني ان شاء الله سوف نبين الفرق. بين انه القول في صفات القول ذات او او بين القاعده الثانية التي ذكرتها انه القول في بعض الصفات كان قوله للصفات يعني قول في هذه الصفات كان القول في هذه الصفات طبعا هو لم يتكلم على هذه القاعده يريد بها الصفات التي هي من باب الغضب والرحمه وغير ذلك والنذول واللي هي نسميها صفات فعليه يعني اطعال هي صفات مش صفات فعليه بمعنى كلام الافعال بل هي افعال هي في نفس الوقت صفات ولا يكون هناك شيء اسمه صفاة عند ابن تيمية إلا إذا كان قائما بذات الله سبحانه وتعالى. فأفعال الله قائمة بذاته، لذلك كانت صفات له. فيقول لا فرق بين هذه الصفات والصفات التي أتبتموها أيها الأشاعرة من باب العلم والقدرة وغير ذلك. ونحن نقول له بل يوجد فرق كبير جدا بين هذه الصفات وبين الصفات ال وبينما سميتها أنت صفات وهي في الحقيقة أفعال. فيؤذد فرق وإن شاء الله سنتكلم عليه في يعني في بابه إن شاء الله إذا نكمل الآن الكلام على المسائل المتعلقة في هذا الباب بهذا الباب قال ويستحيل على الله فعالى أن يتصف بالأغراض أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام ويستحيل على الله فعالى أن يتطفى بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. إيش يعني بالأغراض في في الأفعال والأحكام؟ قال والأغراض جمع غرض وهو الباعث لمراعاة المصالح ورفع المثابد لأن ذلك بالنسبة إلى ذاته محال. إذا أول شيء قال ويستحيل إثبات الأغراض لا في الذات ولا في لا في الأفعال ولا في الأحكام. فسر الغرض؟ قال الغرض هو شيء ثابت في نفسه. يبعث الله سبحانه وتعالى يدفع الله يلزم عنه انبعاث الذات الإلهية إلى فعل ما إلى فعل ما أو إلى حكم ما طيب الغرض فسره قال بأنه عبارة عن شيء معين ثابت في نفسه كما توقع يقبث ذلك شيئا شيئا. إذا لاحظت ذات الإلهية، إذا علمت به، إذا علم الله سبحانه وتعالى به، انبعث ورأه، وضحكت المسألة انبعث خلفه، يعني صار هذا الأمر باعثا لله سبحانه وتعالى على فعل ما أو على حكم ما، أي شيء يتحقق فيه هذا المعنى فهو مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون فعله تابعا لغير إرادته يستحيل أن يكون فعله تابعا لغير إرادته يعني يستحيل أن يكون فعل الله سبحانه وتعالى تابعا لأمر ثابت في نفسه في نفس الشيء هذا اللي هو يريد أن يفعله بحيث أنه تكون إرادته إرادة الله في بعض الفرق الإسلامية وغير الإسلامية قالت إن هناك للأشياء حسنا وقبحا في ذاتها مثلا ف هذا الشطن في في نفس الأمور في نفس الأمور في ذاتها إذا علم الله سبحانه وتعالى بهذا الشطن الثابت في نفسه مش في نفس الله في نفس الأمر إذا علم بخصنه مجرد علم الله سبحانه وتعالى بخصن هذا الأمر يكون علة دافعة وجود هذا النظام أو ثبوت هذا النظام في نفسه. هل هو ثابت مع الله أم هو ثابت بإثبات الله طبعا هم يستحيل أن يقولوا ثابت بإثبات الله لأنه لو قالوا ثابت بإثبات الله لأرجعوا ذلك إلى إرادته وناقضوا أصلهم لذلك هم يقولون بل هو ثابت في نفس الأمر من هو وما هو هذا نفس الأمر من هنا بردت مسألة اسمها المطابقة النفس أمرية بقول هناك شيء ثابت في نفسه هو معيار الصدق والكذب، وليس هو عين العلم الإلهي، ولا هو عين الإرادة الإلهية، بل هو ثابت في في نفسه. وصار عليها بعد ذلك مناقشات طويلة عريضة، خلاصة إنه الأشياء في نفسها، وقبل ثوودها، وقبل وقبل وجودها حال كونها ثابتة هي لها في نفسها صفات معينة. يلزم عنها هذه المتفاة أن يكون هذا الأمر إما حسناً أو قبيحاً فإذا كان حسناً فالله سبحانه وتعالى يفعله وإذا قد كان قبيحاً فلا يفعله على هيئة القبحي التي فيه ورحكي في المسألة لذلك عند المعتدلة الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشرور مع قولهم بأن الشر موجود رحكي في المسألة الأشاعر يقولون أيضاً الله سبحانه وتعالى لا يفعل الشرور. ولكن أصلا يقولون الشر أصلا غير موجود ليس أمرا وجوديا بل الشر هو عدم أمر وليس هو وجود أمر واضحة في المسألة المعتزلة يقولون الشر أمر موجود في الحقيقة والله سبحانه وتعالى ليس خالقا لهذا أمر الموجود هذا طوفا يأتي الكلام إليه لاحقا ولكن كلها من يعني مترتب هذه المسائل والمعاني على أصول واحدة مع قول المعتذرة بأن الشر أمر موجودي إلا أنهم يقولون الله لم يخلقه فمن خلقه يرجعون ذلك إلى إرادات وقدر المخلوقات يقولون المخلوقات التي أوزد هذه الشرور والله سبحانه وتعالى ليس هو الذي أوزد هذه الشرور أهل الثلاء قالوا إذا نظرنا في أي شيء ندعي أنه صد فيكون هذا الأمر ليس أمر موجوديا بل هو عبارة عن عدم أمر كان ينبغي أن يوجد غاية الأمر أنه الشاعر طبعا وهذا الكلام إن شاء الله فيأتي مش في هذا الكتاب في, يعني في مستوى أعلى من ذلك يعني هذه المبتأة تبحث في مستوى أعلى من ذلك الخلاصة التي نريد أن نقولها الآن أنه الشر يقوله في نهاية الأمر إلى عدم الوجود أو إلى نسبة اعتبارية وليست إلى أمور وجودية حقيقية لذلك يقول الأشاعر أن كل ما خلقه الله فهو حسن كل ما خلقه الله فهو من جهة خلق الله سبحانه وتعالى له فهو حسن حسن في ذلك لا يوجد شيء في مخلوقات الله في نفسه في نفسه هو باطل وقبيح في نفسه وبحكي في المسألة ولكن قبحه يكون باعتباري باعتبار هذا المخلوق مع ملاحظته ونثبته إلى مخلوقات أخرى يعني مثلا إبليس هل هو شر محضن في ذاته أم إن فعلا ما يلزم من ذلك أن إبليس يكون شرا لأن إبليس قبل أن يكون ملعونا وكذا كان عابدا كما ورد في بعض الروايات وكان من من المندرجين في يعني مع الملائكة وإن لم يكن من جنسهم على ما هو التحقيق طبعا إلا أنه كان مكرما لذلك توجه إليه الأمر الإلهي بالسجود لآدم طبعا سجود إذا بعد ذلك صار منبوذا ملعونا طب إذا كان مرت عليه بعض الأحوال مكرما وبعض الأحي... الأحوال ملعونا إذا هو في ذاته ليس شرا إذن هناك نسبة صدرت منه أو وقف طفف به لذي ما على على ذلك الوصف أو لازم على ذلك النصف أن يكون إبليس منبوذا وملونا. إذن هو في ذاته ليس ليس شر محض إبليس ولذلك بعض العلماء يقول حتى هو بالنسبة إبليس حتى بالنسبة للمخلوقات ليس شر محض. فلولا وجود الإيحاء التي التي تصدر من إبليس والتلبسات ولما وال... كان هناك دافع. للإنسان أن يقاومه وبالتالي لم يكن هناك دافع لأنه يمتلك وينال ثواب الله سبحانه وتعالى المسألة عن تحتمل كلام كثير أكثر من ذلك ولكن نحن نهجد إلى ضعب أوصولها الكفر عبارة عن نسبة معينة ليس الكفر في الحقيقة إن هناك شيء اسمه كفر موجود ليس كفر نسبة اعتباريا نعم لأجل هذه النسبة اتصف الإنسان بالقبر إذا النسبة هذه يمكن أن, أن يتصفها بغيرها هي في نسبها مش إنه شيء موجود زي الكافر أو زي الإنسان مثلا أو لا هو نسبة زي الإيمان كيف هو الإيمان؟ عبارة عن تعلق النسب بتطبيق بالله هو نسبة أيضا يعني أنت, أنت تكليفك بيكون تكليف بنسبة ليس تكليفا بأن توجد شيئا أو تعلم شيئا وهذا كله مطارق لأصول أهل السنة لأن أهل السنة يقولون لم يؤمر الإنسان لا بإيجاد شيء ولا بإعدام شيء بل أمر باكتساب شيء وبعدم اكتساب شيء يعني بأن تكون هناك نسبة بينه وبين بعض الأشياء وبأن تنعدم نسبة بينه وبين بعض الأشياء هذا هو كل ما هو الإنسان مأمور ما فيه نسبة فقط وهذه المسألة؟ لم يعني ما طب إذا قلنا إن الإنسان مأمور بمثب يعني بأن ينتب ذاته إلى أمور وأن يتبرأ من أمور معينة طب هذه الأمور هو التي ينتب ذاته إليها من أوجدها؟ الله هذه المسألة الله سبحانه وتعالى خارقه كل شيء وهذا إن شاء الله نتكلم عليه المقصود من هذا الكلام أنه لا يوجد هناك شيء غير الله سبحانه وتعالى يكون باعثا لله على أفعاله ولا يكون ولا يوجد شيء يكون باعثا لله على أحكامه مطلقا لا مصلحة ولا مصداق يعني لم ليست المصلحة هي التي نذر عنها أن الله أمر على خلق العالم كيف يعني نمثله هذا بمثال أي آخر أنت تشعر بالزوج شعورك بالزوج يدفعك لاحظ كيف المسألة شعورك للجوع ووزبانك لحفظ الجوع للجوع في, في نفسك يدفعك دفعا إلى إيش أن تبحث عن الأكل فصار صار صد النفس صد الجوع أو نفس الجوع صار دافعا باعثا لك على هذا الفعل والغرض من هذا الفعل هو فد الجوع الجوع نفسه دافع أو صد الجوع باعت بأي نسبة ذردك فيها بفتر ما مش مشكلة واضح كيف المسألة فإذا إذا كان هناك الإنسان مثلا في هذه الحالة الإنسان صار فعله اللي هو البحث عن الأكل مثلا أو العمل من أجل اكتفاد مال لكي يستطيع أن أن يأكل ويشرب نفس عمله معلول إيه يعني معلول؟ يعني غصب عنه بعمل مش بخاطره يعني لا يمكن أنه لا يعمل طبعا هو اختيار للعمل يعني عمله مغاشرةه للعمل باختياره ولكن هذا الاختيار راجع في حقيقة الامر الى شيء غطبا عنه الاختيار هل يمكنك ان تنفك عن اصل الاختيار نفسه بان لا تعمل بك احتي انا من اول ما انولد لما اموت وانا طاعي طب هل هذا يعني يمكن للانسان ان يبقى من دون اي عمل ام انه يموت يبقى شيئا ما ثم يموت تحول لك إذا أنت ضليتك من أول يعني إيه فلو الحياة لك ضليتك كيف لك تعمل إيه يوم يومين ثلاث أربعة خمس عشر بعدين بتموت إذن هذا مستحيل البطاء في... في في في حية عدم العمل مطلقا مستحيل طيب إذا أردت أن لا تموت يعني تحافظ على حياتك كما هو مغور منك في وكمان هي المطابق لوجدانك أنت أنك بدك تحاصل على حياتك لأنه الحياة كمال الحياة كمال والإنسان يفعل كماله ما الذي يجب أن تعمله أن تشتغل تعمل تبحث عن أكل شرق طعام إنه بتروح تتول أو تشتغل أو بتروح تزرع أو إلى آخرين المهم تبحث عن شيء تسد به جوعك يعني المهم بيكون هناك شيء بعثك على العمل هذا الشيء ليس هو جوزءا منك ليس هو عطوا شيء اختياري منك بل هو جبر عنك واضح كيف المسألة؟ لو كان جزءاً افتيارياً ما صار هناك موجب للعمل لأنه بإمكانك تفصل على هذا الشيء بالعمل ومن العمل لو كان افتياري ولكن لأنه زبري صار العمل ضروري فهذا بسمه إنه ما يطلق عليه بأن العمل نفسه صار علة لاستكمال الذات. واضح كيف المسألة صار نفس عملك وشغله صار علة يعني وسيلة وثبداً للاكتمال ذاتك أمد يعني أنا عطست سربت الماء قبل سربل الماء كنت ناقصا شيء يعني محتاجا لشيء بعد شرب الماء صرت مستكملا لهذا الشيء هذا النقص ذهب هذا النقص فإذا أنا عندما أعمل لدافع فيكون هذا الدافع إما كمالا لي إما يكون أن يكون كمالا لي أو سببا لنقصا وكلاهما يؤدي إلى اكتماله والكتب المسألة فإذا الإنسان اندفع في في في عمله من من من يكون هذا ضللا عن نفسه لذلك العلماء قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لغرب ولا يفعل لبعض هذا هو أصل المسألة هذا هو أصل المسألة من أدرك المسألة من أدرك هذا المعنى على هذا النحو قطع بأن الله سبحانه وتعالى فعلا لا يفعر لغرض ولا باعب طيب لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى هل الله فاعل أم ليس فاعلا هل الله صادق أم ليس بخالص هل الله صانع أم ليس بصانع قطعا الجواب نعم في كل الأسئلة صح ايه شو ايه أه، أم لا؟ نعم. إذا إذا إذا قلنا إن الله خالق فلماذا خلق؟ هذا هي النقطة. لماذا خلق؟ لأنه أراد أن يخلق فقط. مثل أن الخلق أحسن. الخلق نفسه مش أحسن. بالنسبة لله أحسن يعني يعني أن يكون خالقا أحسن من أن يكون يعني أن يكون خالقا بالفعل أن يخلق هذا العالم أن يولده يعني. أحسن بالنسب لله من أن لا يكون عمودا له؟ ما وجه الأحسنية يعني؟ ما؟ هل يزيد هل وجود العالم يزيد كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلت أحسن بيكون معنى كلامك هذا المعنى. طب هذا هو أسوأ؟ إذا مش أحسن هل هو أسوأ؟ مشواري أبو بالنسبة لله حنا نتكلم هذا هو أسوأ؟ لا, لا هال ولا ذاك ليس لأنه لأنه لو كان يمكن أن يكون أحسن لكان يمكن أن يكون أسوأ لكان ضده أسوأ لكان لو كان الخلق نفسه أحسن لكان عدم الخلق أسوأ ولكن لما كان الخلق في ذاته ليس, ليس يشكل وجه أحسني بالنسبة لله سبحانه وتعالى فلذلك نفس عدم الخلق لا يشكل وجه أسوء أو قبح بالنسبة لله إذا الخلق وعدم الخلق بالنسبة لله سبحانه وتعالى ديان متماثلان لا فرق ليس لأنه لو قلنا إن الخلق أقضل لكان الله مستكملا بالخلق ولو كان عدم الخلق أسوأ وأقبح لكان عدم خلق الله نقص ولكان خلق الله واجب على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى فاعل بالإرادة إذاً لا الخلق أحسن بالنسبة لله ولا عدم الخلق أحسن بالنسبة لله. الأحسنية هي بالنسبة للمخلوق نفسه هي بالنسبة للمخلوق لأنه وجود المخلوق أفعى أفضل من عدم وجود المخلوق. وهذه فيها كلام ولكن ليس هذه المسألة نفسها ليس كون الخلق نفسه ووجود المخلوق أحسن بالنسبة لبعض المخلوقات خلينا نقول ليست هي أيضا العلة ولا هي السبب التي دفع الله سبحانه وتعالى في جانب الله سبحانه وتعالى ولا في جانب المخلوقات واضح المسألة كيف؟ طب لماذا خلق فقط لأن الله سبحانه وتعالى أراده هذا هو مفهوم الفاعل المختار ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعدم جميع ما تلتون لأعلمهم ولو شاء أصلاً أن لا يخلق بشيء لا يزدونه كموجب وكيف يوجب الله سبحانه وتعالى ويلزمه بأن يخلو بشيء؟ واضح ما شاء الله كيف الكلام. من هذا هو أصل المسألة وهذه أصل المسألة في هذه البائعة إذا قال ويستحيل على الله تعالى أن يستطى بالأغراض في الأفعال أو الأحكام في الأفعال عرفناها وفي الأحكام وفي الأحكام كيف؟ أيش المقصود بالأفعال اللي هي التشريعات الشرائع الأمر والنهي هل كون الشرائع أفضل بالنسبة للمخلوقات علة لإمزال الشرائع بالنسبة لله يعني لا نفس الشيء لأن نفس إمزال الشرائع هي فعل من أفعال الله فهي المندرة في الأفعال أيضا واضح الكلام إن شاء الله فيه. إذن لا في حيز الأفعال ولا في حيز الأحكام ولكن إذا قلنا إنها نفس كون الأفاعيل حسناً ليست هي العلة التي دفعت الله سبحانه وتعالى إلى خلقها. رب هل هذا يلزم يلزم منه أن يكون ما خلقه الله سبحانه وتعالى ليس حسناً. لا، بفرق يوجد فرق كبير بين المسألتين. نعيد الكلام فيها. بنقول هل عندما قلنا إن كون الخلق أحسن بالنسبة للمخلوقات ليس علة ولم يكن باعًا لأن يخلق الله تعالى هذه المخلوقات هل هذا القول الذي قلناه يلزم منه أن يكون ما خلقه الله سبحانه وتعالى ليس فيه صلاح ولا فيه حسن ولا فيه نظام ولا فيه حكمة هل يلزم منه ذلك لا لاحظ كأن وجه كمال كون الله سبحانه وتعالى خالقًا الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يكن منبعثا في خلقه من نفس المطلحة نفس المطلحة الثابتة للمخلوقات إلا أنه جل شأنه خلق المخلوقات على نظام فيه مصلحتهم وهذا فيه جمال كون الله خالقا بالإرادة مع أننا نفينا أصلا إن الله سبحانه وتعالى مع أننا نفينا أصلا أن كون الله سبحانه وتعالى فعله نتيجة المطلح نفسها إلا أننا نقول مع ذلك لما فعلت كان في فعله مطلحة واضحة في المسألة فارح فمصلحته لذلك علماء أهل السنة يقول فمصلحته نصف مترتبة على فعل الله وليس فاعثة لله على فعله هي نفسها مترتبة على نفس الفعل الإلهي لأنها هي, هي نفسها عين, عين الفعل الإلهي وليس إن هناك كان مصلحة ثانية هي التي دفعت الله دفعت الله سبحانه وتعالى لكي يفعل أو لأفعل نعم طيب الآن هل يجوز أحياناً أن ما دخل القبائل أنه أراد هل يجوز تنظيم حكم من سلف خلق الله يكون مثلاً ما خلق في الجنة والإنسان الذي يعبدون أو يعترفون سنتكلم عليه نعم نعم يجوز ما في إشكال ولكن لا يقال إنه هذه حكم بمعنى أنها بواعف لله سبحانه وتعالى بل هي طفات للمخلوقات يسموها المناسبة مناسبة الخلق وكمال الخلق في ذاته مع أن هذا الكون في حد ذاته لا موجب لأن يكون على هذا النمط أو على ذات النمط إلا أنه مع إنه موجود إلا أنه وجد في أكمل طورة وهذا كيف المسألة فوجود الكون على طورة كاملة دليل حكمة الله سبحانه وتعالى ودليل علمه ودليل خلفه بالإرادة دليل أنه فاعل بالإرادة هذا هذا النمط من الاستدلال لاحظ كيف الكلام دقيق جدا هذا الكلام هذا الكلام اللي احنا نحكيه دقيق وهو يعكس كل استدلالات الفلاتفة ويعكس كل استدلالات المعتزلة ويعكس كل استدلالات من الشيعة يعني هم يقولون لما كانت المطلحة ثابتة للأمور في أنفسها لازم أن يوهب الله سبحانه وتعالى أوه. وعند الشيعة حسب كيف الوضع عندهم من رهيكم من رهيكم واضح ولكن على كل الأحوال صارت صارت ال... بوت الحسن في نفس الأمر هو الباعث على... الباعث لله على الخلق أما عند الأشاعر لا حسن ولا قبح في نفس الأمر واضح كيف المسألة ولكن الله سبحانه وتعالى لما فعل فعل حسن فعل الحسن وهذا معنى أن الحسن مترتب على فعله وليس ثابتا لفعله يعني لا يهد شيء اسم حسن ثابت فالله تعالى أراد أن يوجد هذا الحسن فأوجده بل لا شيء مطلقا ثابت في نفس الأمر والله سبحانه وتعالى أثبت هذه المخلوقات فكانت حسنة وحتيت المسألة صارت لذلك العلماء الأشاعر يقولون الحسن مترتب على فعل الله وليس ثابقا لهم لذلك يقول كل ما يفعره الله فهو في نفسه حسن وأما جهات نقه فهي اعتبارية وليست حقيقية كل ما صدر من الحق فهو حق واضح في المسألة ولذلك يقول الأشاعر أيضا يستحيل على الله سبحانه وتعالى الظلم الظلم مستحيل على الله خلافا للمعتذلة وخلافا للمجسمة وخلافا لمن للشيعة الذين قالوا لو شاء الله أن يظلم لظلم ولكنه لا يريد واضح كيف المسألة ولكنه لا يريد عند... لماذا لا يريد لأنه لو ظلم لكان قبح ايو ارجعوا فلا نطلح لقاعدة الأحضر واضح الله كيف الكلام ولكن عند الأسرع كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو في ذاته حكم لا, ي... لا يعني لا يمكن أن نتطور صفة القبح دي. لذلك إيجاد الله سبحانه وتعالى حصن وإعذاء الله حصن وكل وهكذا في كل البرود نكمل الآن إن شاء الله قال والأغراض جمع غرض وهو الباعث لمراعاة المصالح ورفع المفاتيح لأن ذلك بالنسبة إلى ذاته لاحظيت لأن ذلك إذ ذلك أيوة اللي هو مراعاة المصالح ورفع المفاتيح لأن ذلك بالنسبة إلى ذاته محال مستحيل إذ لا يحتاج إلى جلب منطعة ولا دفع مضرة إذ لا يحتاج إلى جلب منطعة ولا دفع مضرة لأنه هو الغني عن كل ما سوى لأنه هو الغني عن كل ما سوى وأما بالنسبة إلى خلقه لاحظ الآن في القسم السابق كان يتكلم عن عودة المصلحة إلى ذات الله قال هو غير محتاج إلوه وأما بالنسبة إلى خلقه وكلا التسمين تكلمنا عليهما آنفا نحن نعم قال وأما بالنسبة إلى خلقه فلا تجب عليه مصطلحات لهم ولا دفع مدرة إلا يجب عليه الصلاح والأصلح خلاصا للمحدثة على النمط الذي لقناه آنفا أرجو أن يكون الكلام واضح إذا نحن لا نقول إن الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى المخلوقات التي أوضدها الله سبحانه لا مصلحة فيها ولا حسن فيها لا نقول ذلك بل فيها مصلحة وفيها ح وفيها كمال ولكن ليس عين هذا الكمال هو الذي دفع الله سبحانه وتعالى لخلقه بل الله سبحانه وتعالى جل شأنه أراد أن يخلق هذا الكمال فخلقه أراد أن يخلق هذا المخلوق اللي هو على درجة معينة من الكمال فخلقه على هذا النحو. لا على الحقيقة لا يمكن أن يكون أفضل مما كان هذا على الحقيقة وعلى مذهب الفلاسفة نفس الشيء أنه يستحيل أن يخلق الله سبحانه وتعالى عالما آخر غير ما خلقه مثل أنه يوجد عوالم أخرى ممكنة لا يوجد عندهم عوالم أخرى ممكنة أصلا وابحكي في المسألة لأن الإمكانية الخلق لازم عن النظام الأحسنية ونظام الأحسنية واحد فقط فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق كان يجب أن يخلق الخلق لذلك صدور الخلق على الله سبحانه وتعالى عندهم لاحظوا إيش بقوله في الأفضل عند بعض المعتزلة وعند جمهور المعتزلة عند بعض المعتزلة وعند جمهور الشيعة راجع لعين ذاته وعين ذاته واجب الوجود فإيجاده أصل المخلوقات واجب وضحك في المسألة ولكن جمهور المعتذلة خالفوا أصولهم في هذه المسألة لأنهم استقبحوا حقيقة أن يقولوا أن ابتداء الخلق واجب فقالوا ابتداء الخلق غير واجب ولكن إذا خلق فيجب أن يخلق على أحسن, أحسن نظام هذا جمهور المعتذلة هي قوله وأما فقالوا أن نفس الخلق أصل الخلق من العظم راجع لعين ذات الله وعين ذات الله واجب الوجود فإذا يجب أن يوجد الله سبحانه على أصل مخلوقات وضح كيف الكلام صار جماهير المعتزلة يقولون لا أصل إيجاد الخلق غير واجب ولكن إذا أوجد فيجب أن يوجده كاملا أهل السنة يخالفون الجميع يقولوا أصل الخلق غير واثب وإذا أوجده فهو مختار في إيجاده غاية الأجر أن إيجاد أن إيجاد الله للعالم إيجاد الله للعالم على هذا النطق هو فضل من الله سبحانه وتعالى ويقولون أيضا كان يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات على هيئة أخرى وأفضل من هذا العالم ولم تستمسج ولم الفترة الإمكانياتها فقط بخلق هذا العالم لأنه يوجد هناك إمكانيات أكثر من ذلك دليل هذا نفس اليوم الآخر لأنه قطعا أفضل من هذا العالم قطعا اتفاقا وفاقا مع الجميع اليوم الآخر أفضل أم الدنيا أفضل الحياة الأخرى أفضل للمؤمنين نعم طب لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى فقط المؤمنين ومباثرة خلقهم في الجنة شوفت كيف المسألة نعم بيقول يقفى علم التوحيد يبين يغير الإنسان الأصول الخطيرة أنه لماذا صار هناك في مذهب تشيع مذهب مخالف لأهل الثنة لماذا صار أنه أهل ثنة وأهل غير ثنة شوفت كيف الظاهر للعيام الظاهر للعيام ما تلناس انه يا اخي ليش انتم متكاتلين طبعا كنا مسلمين شوف كيف المسألة احنا مش مسألة متكاتلين المسألة انه الوطول التي يعتقد بها هذا هي غير الوطول اللي انا بعتقد بها واحد منها لازم يكون صح واحد غلط. فقط هذه المسألة ومع ذلك اقول نعم احنا كلنا مسلمين ليش لأنه يعني لأنه لم يرد هناك نص طريح في تكفير ذلك إلا من صرح بكفر إلا من صرح بهذا واعتقد به عند عند الفقهاء في فسألة التكفير واضح الكلام إن شاء الله كيه ولكن أنه الواحد يحكي إنه ليش المسلمين فيهم سراق ويشكذا ويخلينا إحنا مسلم عادي وخلاص ماشي لا يجوز لك أنك تكون مسلم عادي ولكن لا يجوز لك أن تنكر وجود أي وجود خلافات بين المحققين من المسلمين المحققين لأنه هذه الفرق دعمائها ورؤساها هم المحققون من المسلمين كلهم سواء كان معتزلي أو أسعري أو سيعي أو إباضي أو ذيلي علماء المعتزلة علماء الشيعة علماء الأساعر علماء الشيعة وعلماء الفرق الأخرى هم المختلفون العوام مش عارفين شو الطب شوف كيف المسألة فالخلاف أعمق مما يتصوره بعض العوام من الناس لذلك لا يجوز للعام أن يجبر العالم على أن يتبعوا إنه ولا يجوز للعالم أن يتنظر إلى مستوى العوام بحيث أنه يقول ما دام العوام كلهم مش عارفين شوطة خليني أنا أنفر كل أصول الخلافات هذه وأصول العالم زي زيهم وفي هناك طائفة من الطوائف من العلماء يتبعون هذا المنهج بالناس يسمي أسمع واضح كيف المسألة ويدافعون عنه ويناظرون عنه يناظرون عليه بحجة عدم التفريق بين الأم يظنون يظنون أن, أن هناك إمكانية لذوال الخلاف بين الأمة الإسلامية وقد وردت النص القرآني أنهم لا يذرون المصالفين سنة من طمع من طمع بإزالة ما هو مستحيل الزوال هذا فيه إشكال في عظمه هو بحكي في المسألة يجب هذا جزء من العالم الذي تعددنا الله سبحانه وتعالى فيه هذا وجود الخلاف جزء لا يزال هناك جزء من الناس كافر وجزء من الناس مؤمن هل مرة على البشرية كلها في لحظة من اللحظات انها كلهم كانوا مؤمنين ما تحكولش لما كان فقط طيبنا آدم موجود بعد ذلك ما في الحال؟ لم يمر على الأمة الإسلامية في لحظة من اللحظات كلهم كانوا مؤمنين منهم كافر ومنهم مؤمن كما وردت القرآن منهم كافر ومنهم مؤمن المؤمنين كلهم كانوا في كل أطوارهم متفقين لا طبعا هذه سنة إيه يعني سنة مثل ما يجب الاتباعها يجب الإقرار بها يجب الإقرار بوجودها نحن لا يمكن أن ننظر في الشريعة الإسلامية إلا إذا اعترفنا بوجود الخلاف في الخارج مش اما انك تغطي عيونك وتحكي اخي محنا كلنا مسلمين هذا اسمه يعني منطق النعامة صح؟, صح؟ اللي بتخبرها بتحكي انا ما بدي اعترف باي خلاف ما هو الخلاف موجود الخلاف موجود سواء اعترفت به ام لم تعترف واضح للمتألك ايه فلذلك غاية الاحترام نحن انا بعتبر حالي انا باعتبر نفسي عندما ابين وجود خلاف بيني وبين ابن تيمية انا باحترم ابن تيمية اكثر بكثير لاحظ كيف المسألة؟ بكثير ممن يقول في الحقيقة ما في خلاف بين الأشاعر أو ابن تيمية أنا أحترم ابن تيمية أكثر من هؤلاء الأرضياء بكثير أصلا لأنهم ابن تيمية أول واحد خالف الأشاعر لما يجي إناس ويقولوا يأسين هو نفس ابن تيمية تتوافق انتوا إياه معناه كأنه بيحكي لابن ابن تيمية ابن تيمية إنت لما طرفتهم كنت مش تهم شو إيش الأشاعر بيحكوا شو كيف المسألة طارك حق ولما أنا أحترم الش معنى إن لازم أعترف أنه في إلكه يوسد للشيعة مذهب معين مستقل وأنا أتكلم معهم على أساس أنهم مسلمين بناء على مذهبهم هذا أما إن لما أقول انا في الحقيقة ما لا أرى خلافا بيني وبينكم أو لا أريد أن أعترف من وجود خلاف بيني وبينكم كأني في هذه الحالة أشطرت لتشحى كلامي معهم أن يتخلوا عن جميع مذاهبهم، فهذا فيني إهانة لهم أصلاً ولذلك هذا النمط من العلماء أو من الناس الدعاء الدعاء دي تسمي أثناء في الحقيقة لا ينال لا قبول أهل السنة ولا قبول الشيعة ولا قبول المعتزنة ولا قبول أي أحد حتى العوام هم أصلا مش فاهمين شو اللي بطير العوائم بتحقوهم قابلين يعني في أقلا بما يجي مثل هذا الشيخ مقابل الشيخ سيعي يجي تحكي شيخ أسعري لأنه ما شوفت له حتى الآن شيخ أسعري إن كانوا أنه يحكي يعني على نمط مضبوط شيخ سيعي يقول الله شيخ سيعي المقود وبشوف يحكي في تدارك ليس هيك يحكي ما يحكي مضبوط يقول لا لا مش يزيز هاته واحد يقول من الإخوة إنه أنت فاعد تحترم الشيعة أو بتحب الشيعة أكثر من الأزعال لا لا ولكن هذا اعتراف مني أنا وأنا يمكن أكثر واحد مهتعد إني أبطل مذهب الشيعة بس هذا اعتراف مني أنا ب... ب... ب... ب... بأني أحترم الشيء عليه لأنهم بيحترموا أنفسهم شوف كيف المسألة لأنه بحت... يحترمون أنفسهم بخلاف المقابل واضح إن شاء الله كيف ال... الكلام نرجع للمسألة قالوا أما بالنسبة إلى خلقه فلا تجب عليه مصلحة لهم ولا دفعوا مضرة إذ لا يجب عليه الصلاح والأصلح خلافا للمسألة هنا في الحاشية أنا كنت متكلم عن بعض الأمور أنا أود أنه أشير أن أشير إليها فقط إشارة وأرجو منكم أن تقرؤوها الحاشيتين اللي بتتكلم الأولى عن الغرض والثانية عن أفعال الله سبحانه وتعالى نقرأ الحاشية الأولى قال الغرض لأنها متممة للمعنى والمعنى هذا إدراكه مهم إدراك هذا المعنى مهم الغرض هو الباعث هو الأمر الباعث أي الحامل على فعل أو أو حكم ويسمى سبباً باعثاً وعلة باعثاً مثلاً إذا قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى فرج الماء فالحفر فعل وخروج الماء غرض أي أمر باعث لك على الحفر وضحكة المسألة والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه أن يتصف بغرض يبعثه على فعل من أفعاله كإيجابه لزيد أو على حكم من أفعاله كإيجابه للطلاة وتحريمه للجناة سواء في التشعيات أو في الأفعال ثم قال واعلم الحاشي التي بعدها واعلم أن أفعاله تعالى وأحكامه وإن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولنا هذا كل الكلام أنا لخصت سابقا في الكلام ولكن أحبت أحب أن أقرأه ليزداد ثبوتا يعني إن شاء الله. قال لأنها لو لم تكن لشكمة لكانت عبثا وهو محال عليه تعالى والفرق بين الغرض والحكمة أن الغرض يكون مقصودا من الفعل أو الشكم بحيث يكون باعثا وحانلا عليه والحكمة لا تكون كذلك هذا هو إذن هذا هو الفرق بين أن نقول أن الله تعالى لا غرض له في أفعاله ومع ذلك لا يتلتب العبث في الوجود بل غرض لأفعاله بمعنى لا يوجد هناك دافع ولا باعك لله سبحانه وتعالى فعل أفعاله ولكن هناك في الوجود حكمة عين هذه الحكمة ليست هي التي دفعت الله وجعلته يخلق الخلق بل هي نفسها خلق لله سبحانه وتعالى ورحّي في المسألة صار فإذا هو نذهب إلى في هذه المسألة. قال الشكمة ما يترتب على الفعل أو الحكم ولا يكون باعثا عليه فالركوب والزينة فإنهما الحكمة في خلب الله للخيل والبغال والحمير كما ذكره عز وجل في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وإنها لم تكن الحكمة باعثا لأن صاحبها يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعا على فعله وحكمه بخلات صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه ولا يعلم هل يترتب غرضه عليهما لا يترتب ألا ترى إلى حافر الأرض ليخرج الماء أو ليخرج الماء مش مشكلة فإنه يريد ويقصد من, حف... من حفره خروج الماء ولا يعلم هل يخرج الماء أو لا يخرج هذا يعني فرق من الفروق والله تعالى قد سبق علمه في الأزل بأفعاله وأحكامه إذا هذا الكلام مهم جدا الله صلى الله عالم بأفعاله وبنتائج أفعاله لأنه نفس نتائج أفعاله من عين أفعاله هي أفعال أخرى له جل شعلا لذلك يقول واضح المسألة قال وقد والله تعالى قد سبق علمه في الأزل بأفعاله وأحكامه وبما يترتب عليهما اللي هي الغاية فلا تكون الأمور المترتبة على أفعاله وأحكامه حاملة له عليهما وإلا لكانت أغرابا له وهو جل, ش... جل وعز منذف عنها لما فيأتي و... وضحة هذه المسألة أنا بعد ذلك قلت حاشي ذكرت حاشية قلت واعلم أن اللام المذكورة في القرآن في مواضع كثيرة ومنها قوله تعالى وما خلقت الإنس والجن الجن والإنس هي نعم أنا قلت هذا إلا ليعبدون وما الجن والإنس إلا ليعبدون اللام هنا المذكورة في هذه الآية وفي غيرها من الآيات أنا قلت تسمى لام العاقبة ولا تسمى لام التعليم أنا كان قصدي مش أنه تسمى لام العاقبة كتسميه الصاحب لأنه الذي بعدها يعقب الذي قبلها فقط ولكن هو فقط أردت به مزبل الترث يعني لم لم أرد به إنه اللام العاقب التي تسمى في النحو بلام العاقب هي التي مثل قوله فعله أن تقطه آل فرعون ليكون أيوا لهم عدو وحظنا إسمعنا هذا الآي هذه الآية إنه في الحقيقة آل فرعون لم ينتقض سيد سيدنا موسى عليه السلام ليكون لهم عدو وحظنا بل بل الحقيقة انهم انتقضوا ليكون لهم عونا وخبنا ومعينا ولكنه عقابا لهم على ظلمهم صار لهم علوا وثبب لهم الحزم وهذه صارت لام العاقبة يعني انه يبصدون منها شيئا والمتيدة تحصل خلافنا وضض ونطيد ما يحصلون هذه اللام التي يسميها النحويون بلام العاقبة فأنا لم أرد عين هذا المسترح في الحقيقة ولكن أردت العاطية بالمعنى التعقب أنه يعقب هذا, هذا, هذا فقط والحقيقة إنه كل اللامات كل اللانات هنا تسمى لام التعليل من حيث النحو من ناحية نحوية تسمى لام التعليل والأصل في لام التعليل معنى الاكتشاف الأصل في, في اللام كلها إثارة معنى الاكتشاف يعني اختفاص شيء بشيء سواء على سبيل العلة والمعلورية أو على سبيل التعطيب أو على سبيل الحظر أو غير ذلك هذا هو أصل في اللام بس هذه المسألة التي أردت أن أنبه لها أنه يعني لا يتصور واحد أنه أنا أردت مفهوم المفهوم المصطلح النحوه للام العظيم فقط فليست عبادة الانت والجن هي التي دفعت الله تعالى إلى خلقهم لأن هذا يلزم منه أن الله تعالى محتاج إليهم لكي يعبدوه وهذا باطل بالعقل والنقل أما العقل فلأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله ليس بكامل في نفسه وما كان كذلك فلا يتحق أن يكون إلها وأما النقل فأحاديث كثيرة منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنس والجن لو كانوا جميعهم على قلب أفقى رجل منهم لما زاد ذلك في الذي وأيضا لو كانوا على قلب أكثر رجل منهم ما نقص من ذلك من الله شيئا ويطير معنى الآية أي وما خلقت الإنس والجن أي ما خلقت الجن والإنس يعني إلا ليعقب ذلك العبادة هذا هذا في أنه معنى العاقبة نعم أو إلا لآمرهم بالعبادة والعبادة تكمل الإنسان الإنس ولا تكمل الله خالق الإنس والجن واضح إن شاء الله كيف الكلام طبعا إنه إذا كانت ليست لام التعليل بمعنى إنه إذا كان ليس ما بعدها علة لما قبلها يعني ليس ما بعدها اللي هي العبادة ليست هي العلة لخلق الله طب لماذا قال لماذا استعمل اللام هنا من ناحية لغوية يعني اللي هي حكمة يعني هذا الحكمة اللام هنا إيش بسموه بسموها لام استعارة فيها استعارة فيها نوع من أنواع الاستعارة ليش الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هيئة معينة هي صالحة لكي يعبدون يعني أطلح الهيئة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها أطلح شيء تصلح له أكثر شيء تصلح له هي عبادة الله سبحانه وتعالى فصار كأن الناس مخلوقين لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا يستلزم إنه فقط عبدهم لكي عفوا خلقهم لكي يعبدوا لا هو خلقهم لكي أمرهم بال العبادة فإن عبدوا وافقوا أصل خلقهم فصار كأن العبادة هي غاية كيف هي غاية إير الخلق فاستعارة الغاية من الخلق لنفس الخلق واضح المسألة الغاية التي يقول إليها الإنسان بعد الأمر والنهي اللي هي العبادة ذعلها هي المقصود بالذات مع أنه المقصود بالذات هو عين الخلق مش فقط العبادة وإلا لو كان المقصود بالذات عين العبادة للازم يكون الناس كلهم عابدين أن يكون الناس كلهم عابدين لله سبحانه وتعالى وهذا ليس هو المنحق لأنه منهم من كفر ومنهم من آمن واضح إن شاء الله الكلام هذا وجه الاستعارة فقط وطبعا فيها كلام دقيق جدا عند العلماء كيف وزه الاستعارة وفيها خلافة أنا أشرت إليه هنا لأن كثير من الناس يقولون هذا لا التعليل ويستدلون بذلك على أنه هناك في علل دفعت الله إلى الخلق ولكن الحقيقة ليس هناك علل هناك نوع من أنواع الاستعارات في القرآن وبطلان كون نفس العبادة هي علة لخلق الله سبحانه وتعالى للجن والإن هذا أظهر من أن يحتاج إلى نظر أصلاً ظاهر جداً إذا كيف تكون نفس عبادة الجن والإنس لله هي التي دفعت الله إلى خلقه يعني هل الله سمعتعره يعني يزداد كمالاً بعبادة الإنس والجن له لا طبعا مية بالمية. من هذا الباب العلماء علماء أهل السماء قالوا إنه اللام هنا لا تفيد معنى التعليم ولكنها مستعارة هي أقلاً للتعليم ولكن لم تستعمل لعين التعليم فيها نوع من الاستعارة إما فيها أو فيما بعدها وهذا طبعا في خلاف في تصريح الاستعارات نعم إنما قلنا إنه إلا, إلا ليأكل يعني هل على هذا الماء تيجي اللام لام, لام أمر؟ لأن مش مش مزلوم. يعني غير المعنى. إلا لأمرهم. أو ماشي. إلا لأمرهم. مسكون اللام, اللام أمر لا لا في لا لام أمر؟ ما لا مثل بالأمر. مش لام عمل. هي اللام هي أصل اللام بالغاية. هي أصل اللام في النحو يعني هي أصل الطويل للغاية. والأصل عند البصريين وهو المذهب الأقوى أصول إنه اللام يستحيل أن تنطب الأفعال بل هي تنطب الأفعال بحرف أن مقدر محدود مذمر محدود يعني هو تقرير الكلام لأن أمرهم مش إنه هي نفسها أمر مش هي لأمرهم لا هي لأن أمرهم أو لأن يعبدوني شوف كيف فليست اللام هي نفسها ماطبة هذا عند ال الباصريين لأنهم قالوا الأصل في اللام أن تكون حرف جر وإذا كانت حرف جر يستحيل إنه يتبدل مرة تكون حرف جر ومرة حرف نصب فإذا دخلت على الفعل المضارع تكون معدولة إذا كانت نصر إذا هي حرف نصب هي هي نفسها يقل ما تنطب الفعل المضارع بتكون مرة فعل حرف جر ومرة إيش حرف نصب وهذا عند الباصريين غير جائز غير صحيح لذلك قالوا إذا هي ارتبطت بالأفعال دخلت على الأفعال نصبت بأمن المحدوقة المضمرة لا يتنطب بنفسها خلافاً للكوفيين خلافاً للكوفيين اللي هم قالوا أنه هي نفس اللام هي التي تنطب والصحيح والله أعلم هو مذهب المصريين وهذا هو المناسب لمعنى اللام اللي هو إثابة الغاية يعني ما بعدها غاية لما قبلها وليس علة لما قبلها غاية يعني نوع من الناس السيء وغايته يعني الذي يأتي بعدهم، اللي هو معنى التعقيد هنا. فصل. وهذا الذي يعبر عنه بعض النحاة إنه اللام فيها أعلى معنى وأقوى معنى فيها متحقق هو معنى الاستحقاق. إنه الذي تلتصق به يكون مستحقا لما هو مذكور قبلها. يعني درقتها لكي تتعل شوف كيف؟ لأنك لأ تستحق التعلم. شوف كيف؟ فصار استحقاقة التعلم واستهانتك في أسبابه سببا في ضربه لك وهكذا كل, كل معنى يعني معظمها ينطبق فيها معنى للتحقاق والله سبحانه وتعالى أعلم على كل حال فقط أنا أن أنبه إلى هذا المعنى طبعا كما ترون القرآن لما الإنسان يطبق عليه القواعد النحوية والقواعد المنطقية والقواعد البلاغية ترى أنه هنا تكمل بلاغة القرآن يعني لا يعني لا تظهر بلاغة القرآن فقط من أن التكرار وأنت مدرنم أو لا بل يجب أن تحقق فيه وتتعمق فيه لكي تشعر ببلاغته وبكونه معزقا قال فالغرض على كل حال محال فالغرض على كل حال ليس قال على كل حال أي حال يعني كل حال طار كيف يعني؟ ليس قال على كل أتم حال؟ أتمحال يعني ذكر هو؟ الأفعال الأحكام بارة الله فيك على كل حال محال ولا يلزم من نفي الغرض ألعبت واسفة لماذا لا يلزم من نفي الغرض ألعبت واسفة؟ أيوة لأنه الحكمة أيوة لأنه بالضبط لأنه هي مترتبة الحكمة مترتبة وهي ندء من الأفعال ولا يلزم إذا قلنا إنه الله سبحانه وتعالى لا يفعل غرض أي لا يفعل بيع لا يلزم من ذلك أن تكون أفعاله للصالحين غير متناقضة ورحمة تطيع الناس بل مع ذلك نقول إن عين أفعاله فيها غاية الكمال وغاية الحكمة وهذا دليل كونه فاعلا مختارا هذا هو الأصل الكبير عند أهل السنة أصل الفلاسفة اعتقدوا إنه فعل الله سبحانه وتعالى بناء على الغرض والعلا هو دليل الكمال لله ولكن أهل السنة قالوا لهم هذا دليل نقص وليس دليلا كمال لأن الفاعل بالعلا غير مختار. أهل السنة قالوا الفاعل بالاختيار هو الكان. المخالفون لهم قالوا الفاعل بالاختيار فاعل بلا غرض والفاعل بلا غرض يلزم من أفعاله العبد. قلنا لا فلاتنا بين الفعل بالاختيار يعني لا لفاعل ولا لغرض وبين العبد. لا تلازم عقلي بهم. من أين يقال إنه الفاعل بالاختيار هو يلزم على أفعاله العبد؟ من أين يعني إيش هو التلازم العقلي؟ لحتى الآن أنا لم أرى لا فيلسوف ولا شيعي ولا معتزلي لي استطاع أن يبين وجه التلازم الحقيقي بين الفاعل بالاختيار وإيش والعبد. مطلقاً لا يوجد هناك تلازم. قال لأنفس فيها هو الظاهر بعواقب الأمور وقد نفى الله استفهامه بقوله تعالى أصحبت أنما خلقناكم نعم عبثا وقالت وقالت عيرة وما خلقنا السماء أو وما بينهما لاعبين فالغرض من أوجز من أوجز المماهرة المستحيلة باعتبار كما هو لان في الانبياء ذلك دون الله لا اي فارق ممكن فيه في اي فرق انت بتقدره من اسمه الشيء يعني احنا طيب خلينا نكمل بس هو يتاكد هي صحيحه والله أعلم فالغرض من اولوه المماثله المستحيلة باعتبار الافعال والأحكام والأحكام وهو مما ينتجها مباشرة يعني هذا نفي الغرض والسماء هي في آية ثانية تكون كمواد قال ملاحظة المراد واضح إن شاء الله الكلام اللي يحدثنا الآن هذه قاعدة مهمة جدا في نفي الغرض عن الله سبحانه وتعالى وإيش ما هو المعنى المقصود بنفي الغرض عن الله سبحانه وتعالى وإنه هل هناك ترتب وتلاف بين نفي الغرض وكونه غير حكيم لا يفتلاهم وقد أظهرنا ذلك إن شاء الله. طبعًا ما تظل مش سهل كثير. تفضل عليه. شوي شوي. لأنهم يقولون إنه نبات الأمر قرار. قلت عليه أن لا يكون قائما في ركبه. الآن انتهينا من الكلام على النتائج المتفرعة على أصل المخالفة للحوادث. صح؟ كل ما مضى من المساء كان مندرجا في كون الله سبحانه وتعالى مخالفا للحوادث الآن دخل في أمر جديد قال ويستحيل عليه أن لا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة حادثة أو قديمة تقوم بمحل يعني الله سبحانه وتعالى ليس صفة. ليس ع... هو نفس صفه بل هو ذات أو تحتاج إلى مخصص فيستحيل على الله تعالى أن يحل بذات كما تحل الصفة في موصوفها كما فدعيه النصارى والباطنية المنحرفون عن الصراط فالنصار قالوا حل الإله بذات عيثة والباطنية طائفة منحيفة قالوا الولي الكامل يحل الله تعالى فيه وهذا كله كفر طيح لأن الله تعالى لو حل في شيء لكان صفة له ولو كان صفة له لم يصح وفه بصفات المعاني والمعنوية لأن المعنى لا يقوم بمعنى ومولانا جل وعزه يتطفوا فيجب اتصافه بهما يعني لو كان الله سبحانه وتعالى هو الحال في, في عيسى عليه السلام أو في وليه كان هو طفة لهذا الولي طب إذا كان طفة طب كيف يتصف بالطفة فضلا عن أن الطفة في ذاتها مفتقرة يعني نفس الطفة إذا قامت بشيء تكون محتاجة إلى هذا الشيء فهي أيضا تكون حادثة وهذا مستحيل يعني أوجه بطلاعا كون الله سبحانه وتعالى قائما في غيره أو صفة لغيره ظاهرة وبينا ويمكنك إبطال ذلك من عدة جهات قال لأن المعنى لا يقوم بمعنى ومولانا جل وعز يجب استفاقه بهما اللي هي المعاني والمعنوية فليس بصفة بل هو ذات لا تشبه الدوات وصفاته لا تشبه الصفات ومثل الحلول في الاستحالة لاكتحاد يعني الاتحاد مستحيل كما الحلول مستحيل وهو صيرورة الشيئين شيئا واحدة وكذلك الباطنية قالوا في الولي يعني الباطنية قالوا نفس الشيء في اتحاف يعني زي الاسماعيلية وبعض المذاهب الباطنية أو بعض المذاهب الإسلامية المشكورة قالوا أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض علمائهم أو في بعض حكامهم أو إلى آخرين على اختلاف يعني مقولاتهم قال في الإضاءة إيش هي الإضاءة إضاءة قال ولا تطخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول طار وذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزيغ والإلحادي وموهم المحذور من كلام قوم من الطوفية من إيش عندك من الطوفية الأعلامي نعم إيش جريا على عرفهم المقصوط يرجع بالتأويل للنصوص. يعني لا لمذهب بالنصارى أو من إلى حلول طارى إلى أثره. أما قال وموهم المحذور من كلام قوم من, من الصوفية الأعلام جريا على عرفهم المقصوط يعني كان هذا جريا على عرفهم المقصوط من الإشارات وغير ذلك يرجع بالتأويل للنصوص. يعني إذا صدر من ولي أو عارف كلام لا يلي ظاهره مخالف لما استقر وما قررناه من عقائد فيجب تأويله وصرفه عن ظاهره إذا لم نستطع تأويله وصرفه عن ظاهره بأن كان نصا واضحا جليا في معنى باطلا فهذا الإنسان يحكم عليه بمقتضى كلامه هذا طبعا الطريقة هذه اللي هي تأويل ما صدر عن كلام الصوفية او العابدين او الـ الـ الى اخرين الزهاد هذا ترى عليه كثير من علماء اهل السنة ولكن قال بعضهم قال بعض علماء اهل السنة نحن انما اجزنا تأويل كلام الله سبحانه وتعالى يعني تأويله التصفيق.. الآيات التي يتوهم بعض الناس منها التشفيمة وغير ذلك يتوهمونه منها مثل آئين من ثمان في السكناء قالوا هذا تلال على الجهة نحن لأن بعض الناس توهموا منها الجهة التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى وكنا نعلم أن كلام الله سبحانه وتعالى صفق وحق ويستحيل أن يكون مطابقا للباطل أعمالنا هنا أظهرنا لهؤلاء المتوهمين من هذه الآيات معنا باطلا أظهرنا المعنى الصحيح يعني أول الآيات لانتهاء التدوري معنا باطلا على الله سبحانه وتعالى هذا هو السبب لجواز التأويل لجواز التأويل في حق الله سبحانه وتعالى وفي القرآن قالوا ولكن هذا السبب غير موجود بالأولياء. فلذلك إذا ظهر من كلام بعض الأولياء أو بعض الطوسيه أو بعض العباد إذا ظهر منهم ما هو خلاف الحق فلا يجب علينا تأويله بل نحكم عليهم واضح كيف الكلام لأنه إنما وزر تأويل كلام الله لعثمة لأنه يستحيل أن يكون ينفعون يعني يستحيل أن يكون كلامه باطلا وكذلك كلام الأنبياء لعثمتهم ولكن من أين قلنا بإنه يجب تأوي الكلام الصوفية والزهاد والعباد هل هم معفوضون لا إذن الأصل أن يحاثر كل إنسان على ظاهره على ظاهر كلامه وهذا الذي أقول به أنا واضح؟ هذا اللي أنا معتقد به سواء للصوفية أو لغير الصوفية لأن الأصل في الإنسان أن يستعمل الكلام الظاهر بمعناه الظاهر ولا ولا موجبة لاستعمال كلام ظاهره كفر ويقول لا أنا أرث منه المعنى الظاهر الأصل الحقيقة والأصل الظاهر فالأصل أن نعمل القواعد بناء على الظاهر ولسنا مكلفين بأن ندافع عن كل إنسان نطق ببعض الألفاظ أو ببعض الأمور هذا طبعا على وجه العموم ولكن ولكن إذا علمنا من بعض الصوفية إذا علمنا منهم كلاما مضطردا قائما على طريقة أهل السنة ثم وردت عنهم كلمة كلمتين بعض الكلام أوهى انخلاف ما عرفناه عنهم فالصحيح والإنفاف أن تدير جدا من المواضع التي صدرت من هذا الإنسان أو من ذات الإنسان كل هذه المواضيع اللي هي كثيرة مش واحد مش موضوع ولا موضوعين ولا ثلاثين كثيرة جدا بل توجد غصول ايضا هو قررها ورسقها ودعمها ظاهر هذه النصوص ضطلان ومخالفة بالقواعد المحققة عند علماء الاسنة فالاصل والله اعلم هذا طبعا كلامي انا وما اعتقد به فالاصل انه لا يجوز تأويل هذا الكلام عن ظاهرة بل يجب العمل بظاهرة واضح كيف المسألة صارت والله سبحانه وتعالى عالمنا في الذي يقوله من العابد السلام عنه الصلاة في ذلك الرجل الجديد هناك قالوا بذلك يعني, <تصفيق> يعني كيف تتأولوا هذا الخلام قاصة إذا علمنا أن هناك بعض الناس يعتقدون بذلك وهذا طبعا راجع لأحوال الإنسان الذي تريد أن تحاكمه أن تحاكم كلامه يعني. واضح؟ يعني بدك تتقري كلامه وتعرف إيش أصوله مثل أنك تحكم عليه على ذكرات والإشارات ويعني تفريع الخلاف بناء على النظر الثاني النظر الأولى التي تقول أنه يجب تأويل السوفية والنظر الثاني التي تفصل وهي قال وهي بها يعني كثير من العلماء المحققين أيضا بناء على ذلك الأولى للجميع الحذر عند حكمهم على الآخرين ورحمة الله ولكن الحذر والحيطة لا يستلزم الامتناع من الحكم وضحكي في الكلام إن شاء الله ولكن يستلزم الحرق أثناء الحكم تحقيق وبذل الجهد والغاية القطوة وأن يتطبى لهذا الأمر أهله ليس أن يتطبى له أي إنسان وضحكي في المسألة صارت إن شاء الله قال والحاقل أن القول بالحلول والاتحاد كفرا بل الجهل بأنه كفرا كفرا بل الجهن بأنه كفرا كفر. ملاحظا طيرورة الشيئين شيئا واحدا مستحيل مطلقا في القديم والحادث هذا تعقيب على الحرور والاتحاد وبرهانه أن الشيئين إذا اتحدا فإن بقيا موجودين على حالهما فلا اتحاد لأنهما اثنان إذا فرطت أن الشيئين اتحادا ثم فرطت أنهم إما أن تقول أنهم بقيا على اتحادهم على حالهما فيكون لا, حرور... لا اتحاد أطلا لأنهما اثنان قال وإن عدماء معا كان الموجود غيره غيرهما كان الموجود غيرهما فلم يستحدى في الحقيقة إذا, إذا عدماء وانوجد واحد لا هو الأول ولا هو الثاني فالحقيقة الموجود غيرهم وإن عدم أحدهما دون الآخر امتنع الاتحاد لأن المعدوم ليس عين الموجود والقول بالاتحاد كفر بإجماع المسلمين يعني هذا عبارة عن طريقة لمناقصة القائلين بالاتحاد ويستحيل على الله تعالى أن يستقر إلى مخصص لأنه لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا والحدوث على الله تعالى محال ويستحيل أن لا يكون واحدا هذا فروع في بيان الفروع المنتقل أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأسعال فيستحيل أن يكون, فيستحيل أن يكون لاحد من المخلوقين صفات صفات الله لأن تكون له قدرة توجده وإرادة تخصصه يعني عدد تفصيص إرادة الله وهكذا إلى آخر الصفات وهذا مستحيل لأن الله لا شريك له في صفاته وهذا هو الكم المنفصل في الصفات طبعا ذكرنا إنه الكم المنفصل في الصفات إيش معناه؟ جميل وهو محال وكذا يستحيل عليه تعالى الكم المستصل في الصفات إيش يعني الكم المستصل؟ أن يجب أن لا تكون صفاته متعددة يعني أنه خدرتين أو ذلك قدر أو أربع قدر ومن قال بالتعدد فهو محجوز بالإجماع يعني الإجماع على خلافهم لأن الأصل عدم ذلك وقال بعضهم الكم المتصل في الصفات لا ينافي التوحيد لكنه خطأ وخلاف الإجماع يعني على كل أخوار هو خطأ بعض العلماء قالوا لا يمكن أن تكون الله سبحانه هناك مش يعني لا أعلم يعني أحداً معتدن به ولكن بعضهم قال إذا قيل بكعدد سفرات الله بمعنى أنه هناك قدرتين أو ثلاث قدر أو إلى آخره هذا ليس يؤدي إلى نفي التوحيد ولكنه خطأ هو مخالف للجنة هو نفي خطأ مش معنى ذلك أنه مش فسي توحيد ولكنه خطأ ولكن التحقيق أنه مخالف للتوحيد واضح؟ التحقيق أنه مخالف للتوحيد في الصفات يعني ولكن بعضهم قال لا, لا يؤدي إلى التوحيد ولكن هذا, لكن هذا القول فقط قال ويستحيل على الله تعالى أن يكون معه شريك في الأفعال بأن يكون غيره يفعل كفعله وهذا هو الكم المنفصل في الأفعال وإذا عرفت هذا فلا تأثير لشيء من الكائنات في الأسباب العادية وغيرها لا بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها وإيش يعني هذا الكلام؟ منبثخ عن القاعدة التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ومع ذلك فالإنسان قادر، ولكن قدرته لا تكون قدرة على الخلق بل قدرة على الاكتساب. اكتساب من وين؟ من من التي خلقها الله سبحانه تعالى إما أن تكتسب هذا أو تكتسب ذلك، بس هذا هو غاية ما يقدر عليه الإنسان. أما أن يوجد شيء عدم مستحيل، ولكن ولكن الله سبحانه يخلق الأشياء ويقول لك اختر إما أن تفعل هذا أو تفعل هذا يعني إما أن تمتلك وتكتسب هذا الأمر اللي هو مطابق للأمر والمطابق للأمر فأطيعه وإما أن تكتسب الأمر الثاني المطابق للمنهى عنه فأواعقه فهذه هي المثل قال وأما الكم المتصي فلا ينفى لأن الفعل كله مخلوق لله تعالى. إيش يعني لتم المتفصل؟ تعددت على الله، <تصفيق> تعددت على الله فلا ينفع. لا ينفع لأن الفعل كله يعني الأفعال كلها اللي هي متكسرة في الحقيقة كلها إيش؟ مخلوقة لله سبحانه وتعالى. إذا هالكم المتفصل في الذات مستحيل، جائز مستحيل، وفي الصفات مستحيل. وأما الأفعال ممكن إسمعنا الكم المُتَصَل بالأفعال كم مُتَصَل بالأفعال قال العباد وغيرهم من الأحياء في في أفعالهم إيش لا تأثير دائماً كلمة لا تأثير معناها لا خلق مش لا تأثير معناه لا تأثير. لا بل هي في كثير. ولكن بلا خلق بلا إجار من عدم من عدم قال وغيرهم من الأفع من في أفعالهم. وهي كُتْمَ اضطرارية واختيارية إيش هي فالأفعال الاضطرارية هي التي يخلقها الله تعالى في الحي ولا يكون له فيها اختيار ولا قدرة كحركة الانتعاش فإن صاحبها مضطر ومجبور عليها في الظاهر أي المشاهد وفي الباطن أي الحقيقة والواقع ولا خلاف في أن الأخالق للأفعال الاضطرارية هو الله تعالى وقد تفضل سبحانه بإثقاف التكليف عن المضطر إيش يعني تفضل سبحانه بإتقاط التكليف؟ هذا بناء على فاعلة الإمام الأشعري بأن التكليف بالمحال جائز. الحقيقة إنه ليس هو نفس مذهب الإمام الأشعري، نفس ليس مذهب نفس الإمام الأشعري، وإنما المسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل. قال وأما الأفعال الاختيارية. فهي التي يخلقها الله تعالى في الحي كالعبد ويكون له فيها اختيار ويخلق الله معها قدرة وليان ذلك أن الله تعالى إذا أراد خلق فعلا اختياريا في العبد مثلا كالقيام والقعود والمشي فإنه جل على يخطره ببال العبد ويجعل لخلقه سببا وهو اختياره لذلك الفعل أي إرادته له وميله, أي إرادته له وميله إليه فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه يعني خلق الفعل فيه وخلق له معه قدرة وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري أي ترتبط به ترتبط وتخترن به من غير أن يكون لها فيه تأثير إيش يعني من غير أن يكون لها فيه تأثير يعني ليست القدرة اللي هي التي خلقت به هي التي اكتسبت فهي كالأثباب العادية هي يخلق الله الفعل عندها أي معها لا بها ولا يلزم من تعلقها بالفعل الاختياري تأثيرها فيه برضو يعني إذاك لا يلزم أن تكون هي التي أوجدته من العدم لأن الصفة قد تتعلق ولا تؤثر كالعلم فإنه من الصفات المتعلقة ولا تأثير له فيما يتعلق به وذلك التعلق أعمل بالفعل الاختياري بالفعل الاختياري اي ارتضاطها واكترانها به هو المسمى بالكث هذا هو معنى الكث ولأجله يضاف الفعل الاستياري الى العبد كصفة له وكفعله وينصب اليه كما تضاف وتنصب اليه اعضاؤه غاية الامر إن, أعضاء ان اعضاؤه كرأسه ويده ورجله مع انها مخلوقة لله وحده فالفعل الاستياري ينتب إلى الله خلقا وللع... وللحي كسبا إلا أن اليد والرأس والرزل لا تنتب إلى كسبا لأنه مش هو اللي بتصرف لا تنتب للعبد العبد كسبا لا توجد... لم يترتب خط على خلق إرادة فيه واضح هي وجبت فيه وخلقت له من دون إرادة منه فهي ليست كسبا له بل هي جزء منه أما الأفعال مثلا التعلم والإيمان أو الكفر والأكل والشرب هالكتب للإنسان لأنه على للثياري فإذا الكتب هو ما ترتب خلقه في الإنسان بناء على ونود الإرادة في الإنسان والخلق اللي هو من دون كتب ما سوى ذلك ما وجد للإنسان بلا إرادة ثمن طبعا المسألة هنا إنه الارتعاش مثلا الإنسان لما يرتعش هو مثل بالارتفاع حركة المطارق المرتعش الآن لما الإنسان يرتعش شوفوا كيف بتفت المثال هذا الذي مرتعش هل أثناء ارتعاشه يكون شاعرا بارتعاشه أم لا شاعر بحر أثناء رتعش موش أنت بتشعر برتعاشه هل عندما تشعر بارتعاشك تكون يمكنك أحيانا أن تقول لا أنا بديه رتعش انت ممكن تتوجه في الحقيقة ممكن تتوجه وتحكي أنا ما بدأ تتعي ولد أنك 13 رصبا شوف كيف المسألة هذا هو معنى أنه حصول الارتعاش فيك حصول الرعشة فيك نوع من إيش من الاضطراض نوع من الاضطراض واضح كيف المسألة وجود الارتعاش فيك نفس الوجود نفس وجوده هذا يعني قبل الارتعاش أنت ممكن ما تسعر بالرعشة إلا بعد وقوعها ولكن قبل ما, قبل ما ترتعش أنت ما بتحكي أنا ما بدي أرتعش بعدين أنت ترتعش ولكن أثناء الارتعاش خطط أنها بتدوم زمان معين فترة زمانية معينة ممكن أنت تحكي أنا بدي أوقف عن الارتعاش ولكن ما تكون بإمكانك أن تتوقف عن الارتعاش واضح إن شاء الله كيف الكلام، فأصل الارتعاش هو في الحقيقة ما لا يكون مطنيا على إرادة عدم الارتعاش بل يكون أصلاً مبني على عدم وجود إرادة مطلقا فيك خلق مباشر من دون إرادة ولكن بعد حصول الرعشة يعني أثناء حصولها ممكن أنت تتوجه تحكي أنا أريد أن أكون فرستي عن الارتعاش فلا تقتر شوف كيف لأن هذا خارج عن إرادتك هو فعل حصل فيك بلا توقف على إرادتك زي دقات القلب مثل دقات القلب غاية الأمر إنه دقات القلب إيش أنت؟ تفعى لاستمراره ودوامه وأما الارتعاش فتفعى لفنائه وإعدامه هذا هو القالة واضح ان شاء الله كيف الكلام الآن المسألة حقيرة لك. هل يسمى هذا النوع جذر أم ليس بجبر إذا إذا أنت أردت أن تشرب الماء واضح كيف في المسألة فأنا أنا الآن توجهت إرادة صرف الماء مني في توجهت البعضت إرادة صرف الماء فيه. الآن ممكن يجي واحد مش أنا اللي أنا صرف الماء في الحقيقة ممكن واحد يجي يمتلك الكاسه ويصرفني اياها أنا مش أنا اللي بتناولها وبشربها ممكن واحد يجي يمتلك الكاسه ويفتح من يوم ينزل الماء يا <تصفيق> لشرط <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جميل جميل زي المريض الليرو الآن هذا اسمعنا حصول فعل ثيّة ليس أنا اللي فعلت وتحقيقها ولكن على وفاق في هل هذا جبر خلينا نكمل النقطة حتى ما نتصابش فيها إذا ممكن هل هذا يصما جبرا يعني هل يجوز تسمية هذا الأمر جبرا لمجرد انني لست انا الذي 100% لا. لا يجوز لا يطح لان هذا الفعل حصل فيه على وثاق ارادتي سواء حصلته انا ام انه في واحد غير حصلية غير حصلية واضح في المسألة اذا غاية الامر ان الفعل اذا كان حاطرا في الانسان على خلاف ارادته على خلاف ارادته مش من دون وجود ارادة الانسان اما ان يكون فيه إرادة للفعل إرادة لعدم الفعل أو لا يكون الإنسان شاعرا بأصل الفعل. كما مثلنا عليه ذا الرعشة. ما بتكون أنت عارف إيش بالنسبة ما لا يوجد هناك إرادة لا للفعل ولا لعدم الفعل لأنك غير شاع فيها أصلاً. ما بتشعر لك صارت معك شوف في المسألة. أثناء توجه علم علمك تحصل فيك عندك علم للرعشة. تتوجه إرادتك لت... لإثناء وأعدام الرعشة ولكن لا يكون بمقدورك إثناءها ولا إعدامها. إثناء. إذن في أصل الارتعاش لا يوجد جبر أيضا لأنه لا توجد إرادة مخارفة لأصل الضعام في أصل الارتعاش أثناء الارتعاش في نوع من الجبر ليس؟ لأنه أنت لا تجوزاً إحنا بنحكيها لاحظ كيف المسألة تجوزاً نحكيها أنه أثناء الارتعاش تتوجه إرادتك لاحظ كيف المسألة تتوجه إرادتك إلى إعدام الرعشة فتتصور أن هناك جبرا. لكن الحقيقة أنه لا ينهض بر. ليش؟ لأنه في إرادة. لا، لأنه لا يوجد فيك قدرة أصلاً على إثما الارتعاش ورحتي في المثال، لأنه الارتعاش نفسه ليس أصلاً صادرا عن قدرتك، ولست أنت الذي تفعله. يعني مش أنت وقتنا ذبحت بترتعش وقتنا ذبحت ما ترتعش. يعني مجرد أنه حصل سبب الرعشة ما بتقدر أن تكب نفسك عن الارتعاش إذن لاحظ كالتمام معنا إحنا بنبني معنا الجبر والاختيار وكذا شوي شوي نضيف إلو أركان وأجزاء ومعاني حتى تستمي لصاق وصاف الإرادة على وصاق الإرادة مع كون الذات صالحة لاكتساب هذا الفعل واضح كيف المسألة وهذا طبعا تحصيل حاضر بيكون. أما الجبر كيف معنى حصول فعل كدة على خلاف الإرادة مش على مع عدم الإرادة أصلا على خلاف الإرادة مع كون الذات قابلة لأن تكتسب عم. إلى أن أوقف دقات قلبي لأن دقات قلبي ليست أصلا من ضمن مكتسباتي ولكن لو فرضنا جبلا هذين إنه إرادتي أنا أتوجه إرادتي إلى إيقاظ دقات قلبي فأنا أتصور في هذا الحالة يتوهم بعض الناس إلى إنه تعلق الإرادة بفعلا ليس هو أصلا من ضمن مكتسباتي مع استمرار حصول هذا الفعل يتصور بعض الناس أن هذا نوع من أنواع الجبر والحقيقة أنه ليس نوعا من أنواع الجبر لأن الجبر هو حصول, حصول الفعل في القابل للفعل على خلاف إرادة القابل للفعل، وهذا بحكي في المسألة بمعنى القابل للفعل يعني القادر عليه، القادر عليه القادر على اكتسابه، ليس يعني القادر على اكتسابه، القادر على اكتسابه والقادر على انعظامه، عدمه، طلبه. أما إذا كنت فقط لا يمكن إلا أن يحصل فيه انفهمش قادر، لأن القادر هو قادر على الفرق وعلى الفعل. إذا قبل فقط دائما على الفعل فهو ليس بقادر. إلى فقط دائما ترك تارك فهو ليس القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء فرق في المسألة سواء كان فعله كثبا أو خلقا لذلك احنا عرفنا الـ الـ الـ الإرادة في حق الله سبحانه وتعالى وكونه خالقا مختارا بقولنا هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك الله سبحانه وتعالى هو إعدام الأفعال مطلقا ولكن ترك الـ الـ الإنسان لأفعاله هو الكث مش إعدامها. هو التلبس بضدها لاستحالة إعدام الفعل في الباب الإنسانية واضح إسلطة أكثر صارت المسألة إن الإنسان إذا حصل فيه فعل على خلاف على ضد إرادته وكان هو هذا الفعل مما يمكن أن يكتسبه الإنسان فحصول هذا الفعل فيه اضطرار وجبر يصير هناك اضطرار وجبر كيف مثلاً الآن بدي أمسك عزام بس نتشدس عليه لأن عضلاتك أكبر من عضلاتك الله أكبر أصل رسيلة تحريك اليد من من هنا لهنا أو من فقط لفوق هذا واقع تحت إرادة الإنسان صح؟ تحت إرادة سيد عزام مثلا صح؟ إيقاظها ورفعها ووضعها بهذا المعنى حقيقة هذا تمثيل واقعي هذا كل واقع تحت إرادته وقدرته يمكن أن يبتسيبه لاحظ كم الآن توج خلي إرادته توجده هي إنك ترفع عيله وأنا تنزل نزل عيله فشوف كيف؟ الآن هذا تنزيل يده حصل جبران شوف لما توجه إرادته إلى فعل شيء يقدر عليه وحصل خلال هذا الفعل فيه صار جبران شوف كيف معنى الجبر صار ولكن افرض أن صار الآن ثاني ساهم. ثاني نائم واحد نائم النائم هو غافل لا يحصل فيه شعور لأي فعل من الأفعل رحضة دقة هذه المسألة هذه تحصل فيها التباثات كثيرة جدا واحد نائم أو غميان وهو صاحب ممكن يحرك إيده وممكن ينزلها ولكن هو نائم لا عنده ولا لا علم عنده صح؟ يجي الدكتور يرفع إيده وينزلها هل يقال أنه رفع إيده عنه؟ لا لم لا. لم لانعدام شرطي الإرادة, الإرادة والقدرة لأنه في غفل عن العلم وغفل عن الشعور مع أنه وهو حي ممكن إذا ممكن يكون نظر مثل الحالة هذا ممكن الآن واحد يكون صاحي مش نائم ولكنه غافل غافل عن جدهم سرحان بالضبط تصير هذا المسألة والله ما تصير سرحان الآن هذا الغافل والسرحان ممكن واحد يجي إيس يحكي واحد سرحان عن شغلة معينية يجي واحد يمسيك له ايده ويحطها هيكوه مش جايب صح؟ هل هذا اسمه انه وضع اليد هنا جبرا عن؟ لا لا تتحقق الجبري هنا ليس لانعدامنا في الامر؟ اذا لاحظوا اينا حصل مفهوم الجبر؟ في انه حصل في الدابي فعل على خلاف ارادة هذه الدابة كل الحالات الاخرى لا يتحقق فيها مفهوم الجبر واضح إن شاء الله كيف. هذا كلام دقيق جدا ومفهوم يحل إشكالات كثيرة جدا إذا هل, يتط... هل يتوقف الجبر هل هل يتوقف الجبر إنه كون الواحد مجبورا على أن الإنسان إذا خلق بيكون مجبور إذا لم يخلق ي... إذا خلق يكون فاعل يعني مختار وإذا لم يخلق يكون مجبور يعني هل من شرط النعم <تصفيق> لا انا خليني بس اكمل لانه احنا بدأنا فيها وارشتنا على الانتهاء منها يعني وسوف نعيدها في موضع لاحق ولكن انا اريد انه وصولها الكلية الاجمالية اللي بشكل هذا انها تكون يعني منتهية ومستوية مثل استوائكم شوف انا لاحظ كيف استفقنت الاستواء هنا بمعنى الثمام مش بمعنى الظروس مثل استوائكم. كنا نركض ونفوز. ثلاث وعشرين مرة في الأسبوع. ثلاث وعشرين. نعم. مش يعني بركي مرة قاطين. نحن نقع على الأرض وما في كاس يلا الله الله الله الله ثلاث احنا خلينا نسمع لل... فعلاً للسياي والاستغلالات هذه وممكن احنا نستطيع تبرع عن صيح لا فهمناك فتكتعنا المطعم نستطيع فرشات فرشات فيم مداد الكرس وتكون تبرع على الجمعية سواء لكم أكن بتكلب كلها 30 صح ولا لا نعم؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وهذا يعني صراحة يعني طيب ناس خلينا صلاة إحنا مالك مالك نزل على للدرس خلينا نكمل هالجملتين للأمور الأخيرة أنا أعتقد الذي استوعب هذا الكلام اللي حكينا فاضل حند فكرة كثيرة جدا وهذه المسألة تنحل بناء عليها بناء على كلام الثالث إشكالات كبيرة جدا بناء على ذلك لا يقال الملاحظ مجهول ما في لا ما ولا يقال إنه النائم مجبور لما طبيب حجمه. كيف؟ ولا يقال إنه أنا مشبور إذا لم أكن خالقا لفعلي مع إنه أنا مريد لفعله. بل أنا مكتسب ولست مجبورا مشبورا. غاية الأمر أنني لست خالقا. واضح في المسألة. فالفرق بين علماء أهل السنة من الأشاعرة وبين المعتزلة ومن وافقهم في هذه المسألة هو أن المعتزلة اشترفوا جعلوا شرق لون الإنسان مريدا ومختارا أن يكون خالقا ونحن قلنا هذا الشرط باطل لأن تتحقق إرادة الإنسان واختياره مع أنه إيش؟ ليس خالقا الفرق الدقيق بين المعتزل والأشاعر أن المعتزلة جعلوا شرط إرادة الإنسان شرط لون الإنسان مختارا كونه خالقا اشترط له أن يكون خالقا لفعله بمعنى أنه يوجد فعله من من العدم أما أهل الصنة له شرط الاختيار هو أن يكون الإنسان مريدا أن يكون الفعل الحاصل في الإنسان على وفق إرادة الإنسان لا على ضد إرادة الإنسان سواء كان الإنسان خالقا له أو الفعل مخلوقا في الإنسان من غيره كيف المسألة، فلم يجعلوا الخلق شرطاً للإختيار بل الإختيار شرطه الإرادة شرط الإختيار الإرادة فقط بس، هذه المسألة وما فيها هذا الكلام يكون عبارة عن ذوائل لا في مثلات نعم تصوير، نسمي الأفعال المنفي وراضي المنفي في هذه أصل الخلقات في الحقيقة العلماء تجوزاً، لاحظ، تجوزاً العلماء يطلبون عليها إنه الإنسان مجبر فيها، ولكن أنا حققت يعني قبل قليل إنه المسألة إنه أصلاً لا يقال أنها مجبر. هذا تزوجا، وبينت وجه وجه إطلاقهم وجه إطلاقهم من الجذر عليها، لأنهم توصلوا أن الإنسان عندما يلاحظها ثم يحاول أن يختار خلافها. ما حكية المسألة؟ فلم يحصل خلاف خلاف مخت يعني حقيقة مختاره هذا يكون نوع من ذلك ولكن نحن قلنا إنه أصلاً هو أصلاً يستحيل أن يريد خلافه هذا الإرادة بتكون إرادة متوهمة ليست إرادة حقيقية فهذا إرادة انت تتوهمنا تبدأ فوق الذفقة بس أنت في الحقيقة انت تتصور تصور هذه الإرادة ولا تحصنه الإرادة هي الانجعاب والسوق إلى ما أنت أهل له وليس من أهليتك أم تتوجه إرادتك لتطلق من أجباء جسمك من دون شيء هذا ليس واقعا ضمن قابليتك وقدرتك أصلاً ولا إرادتك فهو إطلاقهم, إطلاقهم على دقات القلب وغير ذلك إنه الإنسان مجبور فيها هذا نوع من التجوز يكون نوع من التجوز والحقيقة إنه لا جبر فيها هذا أطل الخلقة يتصور الجبر فقط في حالة واحدة وهي أن الفعل الحاصل في الإنسان على خلاف إرادة الإنسان وما في ذلك قرب أو بعدا يطلق عليها جبر أو لا يطلق عليها جبر والله سبحانه وتعالى الموفق أشبه ذي الحاصل ليس واحد الحاصل إن أنت في الحقيقة اذا قلت انه انا لست مجبورا وشرط كوني لست مجبورا انه انا اخلق فعلي انت بتتوهم انك انت بتوجد لفعال شوف كيف تنسب الخلق الى نفسك هو صحيح في الواقع الخارجي انت مش خالق ولكن احنا محال كلامنا في الاعتقاد فمشه مش واحد في الحقيقة شوف كيف المسألة عشان هي هي المسائل يعني مثلا واحد انا قال انا لأ اؤمن بالله واقول ان الله سبحانه وتعالى نهزها سبحانه أنه ليس موجوداً. هل اعتقاد هذا يلزم عليه عذاب وجود الله؟ لا طبعا بس غاية الأمر أنه إحنا بنتكلم في اعتقادات هذا عقيدته صحيحة وهذا عقيدته باظرة وإحرادة قال أنا أعتقد أن أنا عقيدتي أن الإنسان هو الذي يخلق في أفعال وهو الذي يهدها من العظم هو في الحقيقة يعني المجرد هو اعتقد هيك في الحقيقة صار هو الذي يخلق؟ لا طبعا لا شوف لا فيه البر. فيه. الأمر ثابت في هاته فيه. غاية الأمر المطلوب منك أن يكون اعتقادك مطابقاً لله في آخره. هذا هو الفرق. في الخارج الأمر كله لله. يعني يعني هذا لا ي... لا يعتبر سبر مطلقاً، لأنه هذا ليس بغاية بي... <تصفيق> الأمر إنه في لحظة من اللحظات يعني هو بتوهم إنه يعني لما أنت بدك تخلّي حالة حي إرجحه. أنا أريد أن أكتب الحياة في حقيقة رب خليهم حيا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يبقيت حيا فطار اختيارك في الدعاء فقط. أما في إدامة الـ الـ الحياة لتأثى إلى ضيبك بس هذه المسألة ضبقة هذه المسألة هو يعني اقتراب فروعها من بعض بيصير يتوهم الإنسان أنه لا أنا أريد أني أبقى حيا في المسألة ماشي تريد ولكن اقتراضك هذه تحت قدرتك يعني تستطيع أن تنفذها بقدرتك أم بقدرة غيرك هذه هي المسألة هذا هو المحل وضحك في المسألة إن شاء الله نكمل قراءة هذه الفقرة حتى نختم الدرس. قال فالفعل الاختياري ينسب إلى الله خلقا وللحي كسبا ويصح نكرة شيء واحد لفاعلين مختلفين بجهتين مختلفتين. لاحظ قال لفاعلين يعني هو لم ينفي أن الإنسان فاعل ولكن غاية ما نفاه هو أن الإنسان خالق وحطر الخلق جميعا في الله سبحانه وتعالى الخالقية محصورة في الله بجهتين مختلفتين إيش الجهتين المختلفتين؟ <تصفيق> واحد خالق وهو الله سبحانه وتعالى وواحد مكتسب وهو العبد هل الله خالق مكتسب؟ لا يستحيل لاحظ كيف؟ كاستحالة كون الله مكتسبا يستحيل كون العبد خالقا واضح المسألة التي صارت. لا يقال ان الله اكتسب شيئا لأنه الاكتساب هو، أيوة. هذا الصفة العبد. ويستحيل أن يتصف الله سبحانه تعالى بصفات محبوبات. قال بجهتين مختلفتين وهما الكسب والخذ. كد كدار المتأجرة تنتب لمالكها بجهة الملك ولمتأجرها بجهة الانتفاع. قالوا مع أن الشر مخلوق لله تعالى على فرض أنه وجود وهذه المسألة التي المحن إليها سابقا على فرض أنه وجودي لكن الأدب أن لا ينسب لله تعالى إلا الحسنة أو إلا الحسنة فينسب الخير لله والشر للنفس لنفس المخلوقات وإن كان منسوبا خلقا لله تعالى بناء على أنه إيش وجودي وفي المسألة طبعا خلاف إن هل هو وجودي أم ليس وجوديا قال وذلك لأن نسبة الشر يتبادر منها عادة اكتثابه نسبة الشر يتبادر منها عادة اكتثاب الشر فلأجل انتفاع دفع هذا التبادر نفينا نسبة الشر إلى الله والحقيقة إنه الله خالق الجميع من كون الله خالقا للشر كونه مكتبا له أو من صفته أو يحبه أو إلا فله لا يليق أدبا أن ننتبه إلى الله فقط مرض هذا هذا بالضبط نسب المرض إلى نفسه تأدوا مع الله, الله قال وذلك لأن نسبة الشر لحظ ضدقة هذه العبارة لأن نسبة الشر يتبادر منه عادة عادة العادة الإنسانية يتبادر منها اكتبابه والرضا به قال ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى بالشر وما قررناه في الأفعال الاحتيارية هو مذهب الإمام الأشعري